وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ أُمَزَةٍ <تصفيق> الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَةٍ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَةٍ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ نَارُ اللَّهِ مُوْقَدَةٍ الَّتِي تَطْطَلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِنَّ وصاد في عمد ممدده